وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن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 كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلمين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 وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لهم من حَصْرٍ فَمَا أُوتِيتُم من شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عند اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ربهم يتوكلون يتنيبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يوفقون والذين إذا وَجَزَامُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَاهَ أَصْلَحَ فأجره عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ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 وَيَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا نَرَاهُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاهُ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان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 يَقُلُ الْإِنْسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إلى ثور شَاءَ الذُكُورَ أَوْ يَزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ حجاب أو يغسل رسوله فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ول الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به